الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة كذب الثمود وعاذ بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تبكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وشقة السماء فهي يوم إذ الوجه والملك على أرجلها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول, فيقول يا ليتني لم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 ولو تقول علينا بعض الأقاميل لأخذنا منه باليمين ثم لقضعنا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 المهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤميه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إننا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 لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يقوضوا ويلعبوا, ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة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 وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من, من الأرض نباتا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 الله أنصارا وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إن